الله الرحمن الرحيم لِيَكُنْ نَذَرُنَا كُنْتُ سَنكُونَ إِنْ يَا أو على وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ من أيام الأخرى auprès a la وَأَنَّ الصِّيَامَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ كِتَابَ لَكُمْ فِيمَا كُتِبَ عَلَنَا بِنَ مِن كُذِبَ لَكُم مَعَنَن سَتَقُوْ ان عمر من ضنذ Seni dün kumuza seni oraya ومن سجد منكم الشهرة ليصنب ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر Woo! Mm -hmm. Ooh, mm -hmm. and <laughs> kuru And um, uan يُكَحُّدُ والدٌ فَلَا تَكْرُمُ ذا ثَانٍ تَيُبَيْنَ مَاذُ آيَاتِي نَاصِلًا عَنَّ تأكلوا أنوالكم بيلكم بالباطل وتدلون That for me.